جماعة من الناس في قرية صغيرة ويوجد بها مسجد واحد والخطيب في أحيان كثيرة يتغيب فيقعون في حيرة فهل يصح لهم أن يستمعوا إلى الخطبة من التلفزيون أو الراديو أو الفيديو ويصلي بهم أحد المصلين بعد ذلك؟ عرفنا أن بعض الأئمة لا يشترط أن تكون للجمعة خطبة ولكن الجمهور يقول لا بد من خطبة الجمعة لصحة الصلاة فلا يجوز الاكتفاء بسماع خطبة الجمعة من شريط مسجل أو من الإذاعة أو التلفزيون ثم تقام الصلاة بل لا بد من خطيب يؤدي الخطبه وإذا تعذر من يجيدها أو من لا يخطئ في القرآن فإن الخطبة عند بعض الأئمة تحصل بمجرد صيغة فيها ذكر لله حتى بقراءه قل هو الله أحد، وبعضهم اكتفى بعبارة فيها ترغيب وترهيب، فالخلاصة أن الخطبة أمرها سهل ولا بد أن يؤديها واحد من الناس حتى تصح صلاة الجمعة. ومن أراد بعد ذلك ثقافة دينية بسماع شريط مسجل مثلا فليكن بعد الانتهاء من الصلاة أو قبل الصلاة والله أعلم